الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم ونعم الله جل وعلا وجميع النعم وجميع النعم قليلها وكثيرها طاهرها وباطلها فمن الله وحده لا شريك له إذ هو المتفضل بها المبتد بها عبادة قال الله عز وجل وما بكم بالنعمة فمن الله واذا مسكم الضر فاليه تجأرون ونعم الله عز وجل على ضربين نعم ظاهره ونعم باطنه وان شئت قلت نعم دينية ونعم دنيوية اما النعم الظاهره فيتقلب فيها جميع الخلق ويشعر بها جلهم وان اختلفوا في الاعتراف بها وشكرها وام النعم الباطنه عباد الله فالذي ينعم بها هو من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى معرفتها وألهمه شكرها وذكرها وقد أشار الله عز وجل إلى هاتين النعمتين بقوله تعالى في صورة لقمان ألم تروا أن الله صخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب منير ومعلوم أن السبيله لبقاء النعم ودوامها وزيادتها هو شكر المنعم بها سبحانه وتعالى المتفضل بها على عباده يقول الله سبحانه وتعالى لا ان شكرتم ويقول سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون كما أن سبيل ذهابها وزوالها ونقصانها ترك شكر النعمة أو جحدها أو التقصير في الحفاظ عليها يقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقد قال, وقد قال العلماء إن نعم الله عز وجل جميعها مهما كبرت النعمة أو صغرت قلت أو كثرت لا بد أن تقابل بأربعة أمور حتى تدوم وتزيد ولا تنقص ولا تبيد أن يُحقِّقَها إذا أراد أن يكون قائما بشكر نعم الله عز وجل ما ظهر منها وما بطن فأولها الاعتراف بها في الباطن والإقرار بها حقاً وصدقا وأنها من عند الله جل وعلا وحده لا شريك له امتن به امتنَّ بها على عبده تكرُّماً وتفضُلاً لا قوةً من العبد، أو تحيُّ كما في قول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الحديث العظيم الذي وصف بأنه سيِّد الاستغفار والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فقوله أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف, أي أعترف وأقر بعظم إنعامك وتراد في فضلك وإحسانك ومنك وكرمك ويدخل في ضمن ذلك التوفيق لشكر هذه النعمة والتبري من كفران النعم ثانيها التحدُّثُ بها في الظاهر هذا من أركان شكر النعم التحدُّثُ بها في الظاهر مصداقًا لقول الله جل في علاه فأما بنعمة ربك فحدِّث والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك أن يُحدِّثَ بنعم الله عليه في الدنيا والآخرة وفرقٌ عباد الله بين التحدث بنعم الله عز وجل والفخر بها لأن المتحدث بنعمة الله عز وجل مخبر عن صفات وليها وعن جوده وإحسانه وكرمه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكر لها ناشر لجميع ما أولاه ومقصوده بذلك إظهاروا ثناء الله عز وجل نعمه ونشرها والتحدث بها اما الفخر بها فهو ان يستطيل بها على الناس الفخر بال يركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميله ويستميلها, ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة ولهذا عباد الله كثيرا ما يأتي في القرآن الذي هو أصدق الكلام وأنفعه وأجله ذكر نعم الله عز وجل وآلائه والأمر بإظهارها والتحدث بها وعدم نسيانها لأن في ذلك إعانة للعبد على شكرها وعدم الغفلة بها اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وقال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثاقكم به وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله وقال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وقال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله. قال العلماء وذكرهم بِأَيَّامِ الله أي بنعم الله وأياده على الناس كافة ثالث أركان شكر النعم عباد الله أن تُسخر هذه النعم وأن تُصرف في محاب الله ورضوانه ومرضاته جل وعلا وذلك بأن لا تُجعل ماطية لمعصيته وإذاء خلقه بل يجب أن تكون عونا للعبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى والتواضع لخلقه والإحسان إليهم والقيام بخدمتهم وقد أمر الله جل وعلا بالأمر وقد أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات من الرزق وهي من المباحات ولكنه جل وعلا قارانها مع ذكر شكره ومعرفة فضله وإحسانه سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فالنعم عباد الله فنعم الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء شكر النعم قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة صيد للنعم المفقودة ولهذا كانوا يسمون شكر النعم بأنه الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم, المف... يجلب النعم المفقودة ولذلك قالوا النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت وأحسن من ذلك قول القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم رابع أركان شكر النعم أيها المؤمنون العمل فيها بما يجب لأن الله عز وجل حيث يذكر إنعامه وإفضاله وإحسانه للخلق فإنما يذكر ذلك مقرونا بالحكم يذكر ذلك مقرونا بالحكم والمنافع والمصالح التي من أجلها خلق الخلق وشرع الشرائع كما قال سبحانه وتعالى في اخر كما قال تعالى سبحانه كما قال تعالى في آخر صورة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم صرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وهذا في الخلق وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقال سبحانه وتعالى في أمره بالوضوع والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشعرون والشاهد عباد الله أن الله تبارك وتعالى يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها لمعرفته ومحبته وتصديق رسوله والإيمان بلقائه ولهذا الله عز وجل ذكر في صورة عظيمة سميت صورة الرحمن آلاءً ونعمة كثيرة وكان بين ذكره لكل نعمة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا يوجد من يكذب آلاء الله ونعمه إن كان عاقلا عارفا مدركا قدرا وقيمة هذه النعم بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه صورة تتل إلى يوم القيامة هي صورة النحل وقد سماها العلماء بصورة النعم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أصول النعم وفروعها وعددها على عباده نعمةً نعمةً وأخبر أنه سبحانه وتعالى إنما أنعم عليهم بذلك ليسلموا لهم فيتم ويكملاً وتكمل نعمه سبحانه وتعالى على خلقه بالإسلام الذي هو رأس النعم وأجل النعم ومع هذا عباد الله ومع هذا فإن نعم الله عز وجل تحيط بنا من كل جانب وتسبغ علينا ظاهرة وباطنة ونتقلب فيها صباح مساء وليل نهار لا تنقطع عنا طرفة عين ولا نحرم منها أدنى شيء وللأسف الشديد فإننا نرى صوراً خطيرة تخالف ما أوجبه الله عز وجل علينا من شكر هذه النعم وحمدها والاعتراف بمسديها ومبديها سبحانه وتعالى من الناس من ينسب النعمة إلى غير الله الكريم المنان ومنهم من يقابلها بالخطايا والذنوب والعصيان ومنهم من يحصل له بسببها الكبر والغرور والعدوان ومنهم من لا يؤدي حق الله فيها وما إلى ذلك من صور الكفر والجحود والنكران فاتقوا الله عباد الله وتبرأوا من حولكم وقوتكم وانسبوا النعمة إلى والمتفضل بها سبحانه وتعالى واعلموا أنه ما من نعمة صغرت أو كبرت قلت أو كثرت فمن الله وحده لا شريك له بمنه وفضله وعطائه وكرمه سبحانه وتعالى وقوموا بحق شكرها بالقلب واللسان والجوارح فإن شكرها بالقلب يعني اعترافكم بأنها من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له إذ هو المتفضل بها وقد تقدم بيان هذا وشكرها باللسان يعني ثناؤكم علي عليه بها وحبدكم له في جميع الأحوال ولذلك قيل أن حمد النعم أن حمد النعم هو أفضل النعم على الإطلاق ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماج في سنن بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خير من الذي أخذ أو أفضل من الذي أخذ ومعنى هذا الحديث أي أن العبد أعطى الحمد ومعنى حمد العبد للنعمة ولهجه بها نعمة من الله سبحانه وتعالى لولا لا جل وعلا وتوفيقه لما قام بالحمد فتوفيقه لحمد الله عز وجل على نعمته أعظم وأفضل من نعمة الله تعالى على العبد بالمال والجاه والصحة والعافية ونحو ذلك والكل نعمة الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وشكر النعم أجل النعم أفضل من نعم المال والجاه والزوجة والولد ونحو ذلك وأما شكرها بالجوارح عباد الله فهي استعانتكم بها على طاعة الله ومرضاته ونفع خلقه والإحسان إليهم جعلني الله وإياكم من الشاكرين الحامدين القائمين بحق نعمة رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم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 وفي حال امتثاله لأوامر وتمرُّده عليها إذا أراد أن يُعدِّد نعم الله عز وجل فإنه سيقف حائراً ويرجع خائباً لأن نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن عدُّها ولا حصرها ولا الإحاطة بها لأن كل نعمةٍ من نعمه تدل على نعمة أخرى وكل نعمة تحدث للعبد تجدد له نعمة أخرى يتطلب شكرها وذكرها أيضاً ولهذا يستوجب على العبد أن يكون دائما حامدا. شاكراً لله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى فيما ابتلي به ونزل به من الضراء والمصائب لأنه قد يكون في ذلك خيراً له وهو لا يعلم ولهذا فإن شكر النعم ودوام ذكرها بالقلب والجوارح والنساء هو في حد ذاته تحقيق لعبادة الله عز وجل التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل مبشرين ومنذرين يقول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والقيام بمختص الشكر هو عبادة الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا الأمر قد يستحيل كما قلنا وهو تعداد نعم الله عز وجل فإنه مع ذلك يجب الاهتمام والعناية بأصول النعم قبل فروعها لأنها دالة عليها كما يجب الاعتناء والمحافظة بالنعم الدينية أكثر من النعم الدنيوية لأنها الأصل في وجودها ومن نعم الله عز وجل العظمى نعمة الإسلام الذي هدان الله عز وجل إليه وكفى به نعمة يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه وقد قال رجل لعمر ابن الخطاب وهو يهودي آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدة قال له عمر لا لأعلم هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقابلها نعمة الهداية إلى هذا الإسلام والعمل بإحكامه وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده في شكره لهذه النعمة وهي نعمة الإسلام لأن كثيراً من الناس ينتسبون إلى الإسلام ولكن هرموا أعظم وأنفع ما فيه وهو الهداية إليه والتشبث به والعمل بإحكامه ولهذا قال تعالى في ذلك الدعاء العظيم في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فهذه النعمة الحقة التي أنعم الله تعالى بها على عباده وهي الهداية إلى الصراط المستقيم ومن ذلك أيضا عباد الله ومن فروع هذه النعمة الثبات على السنة في القول والعمل ومجانبة سبيل أهل الأهواء والبدع وقد قال أبو العالي رحمه الله قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم بعشر سنين وقد أنعم الله تعالى بنعمتين والله لا أدر أي النعمتين أعظم أنهدان الله للإسلام ولم يجعلني حارورياً فعد من جملة النعم أن الله تعالى جنبه شر الأهواء وحارورياً نسبة إلى حاروراء وهي قرية أو مدينة تقع في الكوفة ظهر منها القول بتكفير المسلمين والخروج على الحكام فقال لا أدري أي النعمتين أعظم أنهداني الله عز وجل الإسلام ولم يجعلني حروريا ومن ذلك نعمة الله تعالى على عبده بإلباسه إياه ثوب الصحة والعافية وقد قال في منثور الحكم العافية ملك خفي أي لا يشعر به إلا من عرف قدرها وقيمتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهم كثير من الناس الصحة والفراء وإن من النعم عباد الله التي يجب شكرها دوما وأبدا نعمة نعمة التحرر من قبضة المستعمر الغادر والمستدبر الكافر الذي عاثى في أرض المسلمين ومنها هذه الأرض الطيبة بالفساد والإفساد ونشر عبادة الصليب والإلحاد واستغلال العباد والبلاد وارتكاب أشنع الجرائم من الإرهاب والتقتيل والتخريب والتنكيل بحق أمتنا, بحق أمتنا المسلمة وبعد عقود تحرير من الزمن وتحت القهري والتسلط في محاولة لطمصي ومسخي معالم الشخصية الإسلامية وزعزعة مقومات هذه الأمة المباركة الأمة المسلمة زعزعة مقومات هذه الأمة من الدين واللغة والتاريخ لم يفلح هذا المستعمر الغادر في الوصول إلى هدفه وتحقيق مراده واطماعه وذلك بان تصير هذه الأرض ارض هذا البلد جزءا من فرنسا يدين بدينها ويتكلم بلغتها ويفخر بتاريخها ولكن بعون الله عز وجل ومعونته وقوته قيَّض الله عز وجل لهذا البلد أبناءً دافعوا عن حياظ هذه الأمة بكل شجاعةٍ وجرأةٍ وبسالةٍ لم يعرف لها نظيرٌ في التاريخ المعاصر وأعلنوا الجهاد المقدس ضد المستعمر أو المستدمر كما تصح تسميته المستدمر الغادر فاعلنوا الجهاد المقدس فكان المقاتل منهم يسمى المجاهد وكان المقتول منهم يسمى الشهيد وكان شعار المعركه عندهم الله اكبر وهكذا عباد الله الى مما يدل على, مما يدل على هذا الاصل المتأصل في عروق النزهاء والشرفاء من ابناء هذه الأمة صانها الله تعالى من كل مكر إلى أن حقق الله سبحانه وتعالى بفضله وماعونته على أيديهم هذا النصر المجيد وأعاد إلى هذه الأمة ماضيها التليد وحوّلت الكنائس إلى مساجد ويومها فرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إن نعمة النصر عباد الله أو نعمة التحرر من المستعمر الغادر أو الحرية ولا تهمون الأسماء في ذلك وإنما يعنين في ذلك المسميات والحقائق هذه الأمور يشترك فيها الكل ويتغنَّ بها الجميع ويتكلم فيها الصادق والكاذب والأمين والخائن لكن الذي يقدر هذه النعمة حق قدرها الذي يقدر هذه النعمة حق قدرها هو الذي يعمل على حفظها وشكر الله عز وجل عليها وأن يسعى بأن يحيطها بسياجٍ من الأمن كبير ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها وإن من يستهدر اليوم بدين هذه الأمة وبلغتها أو بتاريخها فهذا لم يقدر هذه النعمة نعمة النصر حق تقديرها لأنه يُحاكي الاستعمار في جرائمه ويخلُفه في كيده ومكره وإن الذي يزرع بذور الفتنة بين أبناء الأمة بإحياء النعارات الجهلية ونشر المذاهب الإلحادية الهدامة والإعانة على بث الفوضى من خلال هذه الدعوات والعصبيات لم يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يرعى لها حرمتها ولم يرعى لها حرمتها وإن الذي يسرق خيرات الأمة ويعتد على أملاكها نهباً وتبذيراً وإصرافاً وتبييضاً وتهريباً لم يقدر أيضاً هذه النعمة نعمة الله عز وجل ولم يرعى لها حرمتها ولو ولا ينفعه في ذلك سابقته ولا جهاده ولا نضاله لأن الله عز وجل لما ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأحياء منهم والميتين قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فالله عز وجل أثنى عليهم بأحد عمرين إما بالشهالة وإما بالثبات من غير تبديل ولا تحريف وعلى كل عباد الله فما علينا إلا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث سرنا ننعم بالأمن بعد الخوف وبالغنى بعد الفقر وبالكثرة بعد القله. وبالعزة بعد الذلة وكما قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وت... لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبالحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أصطفر وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين